الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذين نزل من السماء ماءا بقدر فانشأنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون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 وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنَ يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَكُم بِالْبَنِينَ وإذا بوشّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم أو مي ينشّف الحيلة وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا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 إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أَهُم يقسمون رحمة ربك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 أفأ أنت تسمع الصمم أو تهدي العمي ومن كان في ظلال مبين، فإنما نذهب النبيك فإن منهم متقومون أو نرينك الذي وعدهم فإن عليهم مقتدرون.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 أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا منها يضحكون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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم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 يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي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 لا يفتتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك يقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإننا مبرمون أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ